Al-Qitab أََّ قص ليك سن القصص فيم أو عنا غَلِي لَنَا مِنْ الله فِي لِيم اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر سوى القمر رأيتهم لي ساجدين قال بُونَ يَا لَا تَنْقُصُ مَجْدَكَ عَلَائِقَ وَأَنْتَ كَفَيَكِ ذُو لَكَ كذا إن الشيء سي ق لل إس ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها, كما أتمها إِنَّ رَبَّكَ لَذِي مُنْحَكِيمٍ لَوْ كَانَ فِي يُوسُفَ فَوَائِدُ وطهي آيات للسائلين الله الله. قالوا ليوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا من カラ Inna أvan la fibola mom e nelkottoolo Sofa a wepor Aخ وتكونوا من بعده منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا وَعَدْنَا في فِي ظَافَتِ الْجُبِّ تَلْتَقِطُ بَعْضَ need. <clears throat> أرسله معنا غذية